Sirált a Lézíne, anamtál ők, vagy a Mordob ők, valóban. Amin. A والسابخات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا ان لا مردودون في الحافره الا انكم نعظاما نخره قالوا تلك اذاكره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 أأنتم أشد خلقا السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرط شنينها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Akhraj minha ma'ah wa marraha wa al dibal arsaah وتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأواة وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهُ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاءِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا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 وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يمودين ثم ما أدراك ما يمودين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ